الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع وقد تناولنا في الدرس السابق فرائض الوضوء ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول سنن الوضوء وفضائله أو مندوباته فحيث فرغ مصنفنا الكريم من ذكر الفرائض أو الأركان شرع في ذكر السنن وعدها ثمانية على هذا النحو بقوله وسننه غصل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واست شاق وبالغ مفتر وفعلهما بست أفضل وجاز أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل انتهى كلام المصنف وبيان السنن على هذا النحو. أولا غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الدناء والمراد غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين والكوعين سبق بيانهما بأنها المنطقة أو العظم الذي يفصلنا بين الساعد وما بين الكف فيستن للمتبضي أن يغسل يديه إلى الكوعين قبل أن يدخل والدليل على ذلك الحديث المعروف إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدي أي نبات يده الإمام ابن يونس رحمه الله يقول إنه ليس لغسل اليدين قبل إدخاله في الإناء نص في كتاب الله عز وجل فسقط أن يكون ذلك فرضا وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على كونه سنة الإمام ابن رشد رحمه الله يشير للخلاف في مسألة غسل اليدين وأن محصات الأقوال فيها فيقول اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء مطلقا وإن تيقن طهارة اليد وهذا مشهور مذهب مالك والشافعي وقيل أنه مستحب لمن شك في طهارة يده وهو أيضا مروي عن مالك وقيل إن غسله واجب على المنتبه من النوم وبه قال داود الظاهري وأصحاب قوم فرقوا بين نوم الليل ونوم النهار فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يجو في نوم النهار وهو قول الإيمان أحمد رحمه الله فتحصل من ذلك أربعة أقوال والكامل من رشد أربعة أقوال قول إنه سنة لإطلاق وقول إنه استحباب للشات وقول إنه واجب على المنتبه من النوم وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار والحديث وإن كان أخذ منه أهل العلم مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهم في الإنهاب قال المحققون منهم أنه يتأكد في حق من استيقظ من النوم أكثر من غيره ويتأكد أكثر المستيقظ من يوم الليل أكد من نوم النهار المالكية الغسل عندهم تعبدي وليس العلة والحامل لهم على ذلك أن العلة الواردة في الحديث غير مضطربة بمعنى أنها نصت على من استيقظ من النوم والوارد في الحالات التي وصف بها وصف بها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء أصحابه أنهم كانوا يغسلون أيديهم قبل أن يدخلوها في الإناء سلاسا بغض النظر عن كونه مستيقظين من النوم أم غير مستيقظ. وفي كلام طويل جدا في هذا الحديث. المصنف أشار إلى إن لم ينبغي في غسل اليدين أن يكون الماء مطلق كالماء الذي يتوضأ به كذلك ينبغي أن يكون بنية لو افترضنا أن شخص غسلهما بماء مطلق بدون نية أو غسلهما بنية بماء غير مطلق ولكن لم ينردوه في الحالتين ثم بدله بعد ذلك أن يتوضأ فلا يعد أتيا بهذه السنة إلا إذا عاد وغسل اليدين من جديد غسل اليدين الناس اعتادت غسل اليدين قبل الطعام بعد الطعام قبل الشراب بعد الشراب لو ان انسان وما بمثل هذه النية وعرض ان يتوضأ فلا يجزئهم الغسل للأول بل لابد ان يعيد لان الغسل هنا تعبلي وقد اشرنا الى معنى الاحكام التعبلي في درس سابق لاجل هذا يبالغ المصنف بقوله ولو نظيفتين يعني ان غسل اليدين لا يختص مسألة الاتساغة فلو كانتا نظيفتين فإن عليه أيضا أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء كذلك ينبه المصنف إلى أن يسن غسل اليدين حتى ولو أحدث أثناء الوضوء لو أن المتوضئ أحدث أثناء الوضوء هو بالطبع لابد أن يعيد الوضوء من جديد كما سبق أشرنا في مسألة النية أن لو قطع النية أثناء الوضوء يعيد الوضوء من جديد فبين له أن يغسل اليدين ولو كان قد انتهى من غسلهما من جديد إذا ليس هذا الحكم تعليلي بل تعبدي كذلك ذكر المصنف وهذه كلها قيود يشير لها المصنف رحمه الله إلى أن صفة الغسل أن يغسل اليدين مفترقتين بمعنى غسل اليد اليمنى ثلاث ثم غسل اليسرى كذلك والحقيقة أن الظاهر من روايات الأحاديث السابقة الأشهر الحديث السابق التي لا ينبغى أن يعدل عنها إنسان أنهم متوسلان بثلاث غرفات وليس بست غرفات وتغسلان مجتمعتين وليس مفترقتين وهذا واضح في معظم الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان سيجد مشقة وسيجد حرجا في أن يغسل يده اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات في ذلك ست مرات غسل بالإضافة إلى إسراف وإتلاف للماء السنة الثانية والسنة الثالثة المضمضة والاستنشاق المضمضة معروفة ويجعل الماء في الفم وخضطه وخض ومجة. أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف فالمضمضة تتعلق بالفم والاستنشاق يتعلق بالأنف ادرينا عليهم حديث سيدنا الحمران مولى عثمان رضي الله عن الجميع أخبره أنه رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسع برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ومحل الشاهد منه معنا الآن أن سيدنا عثمان تمضمض واستنثر والمصنف أشار إلى مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم يعني يبالغ في المضمضة لأنه يوصل الماء إلى أقصى الفم ويبالغ في الاستنشاق لأنه يوصله إلى أقصى الأم هذا للمفتر أما للصائم وسيأتي الكلام عن ذلك في الصيام أنها من المقروهات فلا يبالغ فيها حديث سيدنا لقيت بن صبرة يدل على ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل ما بين الأصابع وبالغ فالاستنشاق إلا أن تكون صائما ولا معنى كلام الإمام خليل أو إمام خليل يعني أخذ منه هذا الكلام وبالغ مفطر أفصائم لا يبالغ مسألة عدد الغرفات الإنسانية يتمضمض بها ويستنشق الإمام ذكر أنها ستة من باب الأفضلية فقال وفعلهما بستين أفضل يعني أن المضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث ولكن بعض العلماء يرى أن الأفضل أن يفعلها بثلاث مع أن يجوز فعلهما بواحدة واحدة لهذه وواحدة لهذه السنة التي بعد ذلك سنة الاستنثار والاستنثار طرح الماء من الأنث بالسبابة والإبهام من اليسر حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث. الإمام الحطاب له كلام طيب جدا في مسألة الاستنثار من حيث التعريف والكيفية والأفضلية يقول رحمه الله هو لغة الاستنثار طرح الماء من الأنث بالنفس مأخوذ من نثرت الشيء إذا طرحته وقيل إنه مأخوذ من تحريك النثرة ويطرف الأنث وفي الشرعي طرح الماء من أنثه بنفسه مع وضع أصبعيه على أنثه وكرهه مالك دون وضع يديه على أنثه وقال هكذا يفعل الحمار قال الشيخ زروق والشيخ زروق له حاشية على رسالة مطبوعة مع كتاب الشيخ ابن ناجي قال الشيخ زروق رحمه الله قال وإنما يمسكه من أعلاه ثم يمر لآخره لأنه الذي ينظف ويشد أصابعه للإخراج وكون ذلك باليسار هو الأول نسألة اليسار الفقه الإسلامي أبناء الطلاب يشير إلى أن الإنسان يستعمل اليد اليسرى في الأشياء التي ليست مكرمة كالستنجاء وإزالة النجاسة من على البدن ومسألة الاستنثار ونحو ذلك ويستعمل اليمنى في الأمور الفاضلة كالطعام والشراب وتناول المصحف وتناول كتب العلم ونحو ذلك السنة الخامسة سنة مسح الأذنين ظاهرة مباطن حيث يسن بالمتوضع أن يمسح الأذنين فيمسح الوجه الظاهر من الأذن وهو ما يرى من ناحية القفز ويمسح أيضاً الوجه الباطن وهو ما يرى من ناحية الوجه ودليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وظاقيهما بعض العلماء يرى أن مسح الأذنين فرض احتجوا به حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ومسح معه الأذنين الإمام ابن رشد يشير للخلاف في المسألة ويقول أن أصل اختلافهم في المسألة لكون المسح سنة أو فرق اختلفهم في الآثار الوردة بذلك يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما الحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخير بينهما وبين الآية حمل على وجوب هل هي مبينة, مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب فمن أوجب جعلها مبينة للمجمل الكتاب يعني من أوجب مسه مسح, مسح الأذني أو غسل الأذني ومن لم يجوبهما جعلها زائدة كالمضمض والآثار والورد بذلك كثيرة وإن كانت لم تزبو في الصحر الحين فهي مشهور العام من السنن أيضا تجديد المألف مسألة ترك مسح الأعضاء لا يندب للمتوضّع عند المصنف أن يترك مسح أعضائه بل إن شاء مسحها وإن شاء تركها وقد يكون المسح أفضل في بعض المواطن كما لو كان المرء في برد شديد يقشى منه الدرر إذا لم يقف في الأعضاء مسألة مسح الرقبة مكروه عند المصنف حيث لم يرد ذلك في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يذكره المصنف من المندوبات مسألة الشك في الغسلة الثالثة المصنف قال عنها وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان كشك في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ لو إن الإنسان توضأ وأثناء لدوء شك في هذا العضو هل عسله مرتين أو ثلاثة يأتي بالثالثة ليخرج من الشك أم لا يلزمه الاتيان بها؟ الاتيان بها دائر بين الكراها والنب من العلماء من ألحق هذه المسألة لمسألة من شك في رقعة ناقصة من ركعات الصلاة ماذا يصنع؟ بجامع أن الذمة ما دامت لا تبرأ هنا إلا بمحقق فلا بد من الاتيان بها والمعنى هنا أن الأفضلية في الصلاة لا تتم إلى بمحقق وبناء عليه يأتي بها منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام توضأ مرتين مرتين وثبت عنه نضوء سلاسا سلاسا فلا حاجة بها إلى الاتيان من غسل الفارسة بما يحتمل أنه يكون لو لو أثبت بها أو لو أتى بها فإنها توافق حالا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كانت الثانية فنا توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يتوضع مرتين مرتين وقد ذكرنا حديث في السالقة والعلماء خرجوا على هذه المسألة مسألة الشك في يوم عرفة هل هو العيد أم لا يقرأ صيامه أو لا يقرأ لو حصل هذا الشك وبذلك أبنائنا الطلاب نكون قد انتهينا من الحديث عن سنن الوضوء وفضائله وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى